يا ابن وين طوبنا حار ودي لي يا حيه اللي لا شو في بيا كجو فا <تصفيق> هل شب بارك الله ويا اخي خذني للحبشي طوبنا وما رلي ما نو حل الجمر ولا على, على الرا قاموا السي حبلوعيتي حجري يا غبا اللهم اصي حبلوعيتي حجري يا غبا يا من يبي جن لِلَى جِرَّةِ الْعَيْنِ يَا مَنْ جِبِي سِنِمْنِ الْوِيطِيمِ يَا جُرَّةِ الْعَيْنِ Say, try, you لا تستعجل قد وروح لكا ويا خجي اشم نهر و طين صخ شو ما بيه حما ول بيتار داني شدك على الغهد ويني الغهد داني شدك على الغهد ويني, ويني بارك الله بك في الساجر في <تصفيق> دوه يا حسين طاحت بي مفاتش في لي انا هي جارح وشلونا هي جوبي القلب لا جرح جرحين وشلونا هي جوبي القلب لا جرح جرحين خاجم خاجم خاجم خاجم, خاجم, خاجم. عني مشيت وحسبت سالم تجيني أكويت ظن ما ظن بغت أقطع وفوق الوجن اتشرب كاسا يا زمن غالي وبثير غالب غيره يظفر يظفر في الجن حال Up Idiropani Mishliw студan. Zariqiyashi wa ghata bi alla indahani dhafayti sat ebenengine. Studio jejini wa ekita ingitah Dhan اثلgalo خار ويف فوق بس فوق الجن حي خلي يا خديني يلم الشراغ وشانك النوم زيانبكي حاشمك يا الويلة وتريدك تضوك يا الف والد بالبين يا اهل فاس فوعا عن زي ما بالبين يا زن نابلماي خليل وزل لخيام نجد ينسى عيتكاي يا العيب شوف كم حي يرد ويلك يا الرحيم شوكو كم حياري و زي ينسف في انقلت حادم اعيده الى قلب قلتم مطلق عن خدمتك عباس يا رعي الوفي انهض يا من بعد عينك لا تظن أسهم بالماء خلي وذي لملك اي يا ريت ويلياتي الصاكي يا العيب تخوك